يا سبين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنبر قوما ما أنبر فهم لقد حق القول على أسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلسهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبطرون وسغال أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من السبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نخل الموتى ونكتب ما يقدمه وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إجاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَحْمَانًا مِنْ شَيْءٍ إِنْ هَذَا إِلَّا تَكْذِيبٌ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إليكم لمرسلون. وما لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنْ ذُكِّرْتُم مَن أنتم قَوْمٌ يُسْرِفُونَ وَجَاءَ المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ دونه آلهة إن يرد بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين <تصفيق> إني بربكم فاتمعون قيل دخل الجنة قال يا يعلمون بما غفر لي ربي وجعله من المصرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة فإذا هم خامدون يا حسرة على الأنذاج لا يحييهم من رسول إلا كانوا به يستهزرون ألم يروا كم قبلهم من القرون أنهم ليس لا يرجعون وإن كل لما جميع لدى وَأَيَكُلُ لَهُمُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا شَنِبٌ يَأْكُلُونَ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُبْدِي مِنْهُمْ وَمَا تُخْفُونَ وَأَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ بَاسِطٌ رِزْقَهُ وَيَقْدِرُ أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلما منا تنبت الأرض ومن أنفسهم ومنا لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمشتقا لها تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تجرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نتمه ما يرتبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هُنَا تَكذِيبٌ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ, من آيات ربهم إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُنْضِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِنْ مَا اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطع من لو يشاء الله أضعفهم إن أنتم إلا في ظلال المبين فأخذهم وهو يخصمون فلا يستطيعون توفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأبدات إلى ربهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متفكئون لهم فينا فاتمة ولهم ما يدعون سلاموا قولا من رب الرحيم وامتاد اليوم أيها المجرمون صراط مستقيم أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِكُمْ جِيلًا تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ الْجَنَّةُ كُنْتُمْ اليوم نختم على أسواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيمهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء سحقناهم على مكانتهم فمستقروه مضيئه ولا يرجعون ومن علمه منكسه في الخلق فلا يعقلون ومن علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بقرآن مبين ليوم أو لم يرو أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم فهم لها فهم لها مالكون وضلناها لهم فمنها وطوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشابه فلا يشكرون واستقدو من دون الله آله تلع لهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من فإذا هو خطيم مبين وضرب لنا مثلا ولفي خلقه قال من يحيي العظام وهي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر فإذا أنتم مهتقولون، أَوَلَيْسَ لِمَدِينَةٍ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرَةٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ فَلَا فَذَكَرَ هَذَا الَّذِي بِهِ عَرَفُوا كُلَّ شَيْءٍ وَهَرِيهُ